السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسجيلات في الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأحبة وما كنت أريد أن أعكر عليكم هذا الطعام اللذيذ بهذه الكلمات إلا أن الإخوة قد أصروا فجزاهم الله خيرا وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال أود أن أذكر نفسي وأحبابي وإخواني بوصية موجزة مختصرة فأقول إن أشرف وظيفة على ظهر هذه الأرض هي وظيفة الدعوة إلى الله جل وعلا ولما لا والدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء وعمل المرسلين قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لن أطيل عليك أيها الحبيب وإنما أود أن أحملك هذه الأمانة وأن أكلفك بهذه المسئولية فتدبر معي جيدا هذه الكلمات للإمام ابن القيم طيب الله الثراع إذ يقول ابن القيم في تعليقه على قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يقول ابن القيم فلا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة هذا الكلام خطير جدا يقول فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيره يا إخوة إن الذي يعيش لنفسه لشهواته لنزواته لرغباته لتجاراته لنسائه وأولاده وفقط قد يعيش مستريحا وقد يعيش سعيدا ولكنه يعيش فقيرا ويموت حقيرا ما هكذا تكون الرجولة ولا الفحولة وإنما الرجولة الحقيقية الرجل الحق التابع للنبي بحقه والذي يعيش لدينه لدعوته فالدعوة إلى الله همه في الليل والنهار وشغله في السر والعلن وفكره في النوم واليقظة يبذل لها المال والوقت والجهد والعرق والمال بل والمهج والأرواح إن تطلبت الدعوة منه ذلك فيجب علينا جميعا أيها الأحبة أن نحمل هذه الراية وأن نحمل هذه الأمانة التي حملنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كما في صحيح البخاري بلغوا عني ولو آية كم تحفظ أنت من آيات الله أيها الحبيب الكريم وكم تحفظ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية فيجب على كل مسلم من الله عليه بهذا الحق بهذا المنهج المنير أن يتحرك به على الفور وأنا أعجب لهؤلاء الأطهار الكرام أصحاب النبي الأخيار ما من الله عز وجل على واحد منهم بهذا النور إلا وتحرك على الفور بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى على قدر ما من الله به عليه من علم أبو بكر رضي الله عنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فانطلق على الفور بهذا القدر البسيط جدا فجاء إلى النبي في اليوم التالي بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة الطفيل بن عمرو الدوسي رجل جاء مكة فحذر من رسول الله حتى حشى أذنيه قطنا خوفا من أن تتسرب إلى أذنيه كلمة من كلمات الحق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرأيتني قريبا منه وأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقول فقال لنفسه يا, يا, يا طفيل إنك رجل لبيب شاعر فما الذي يمنعك أن تسمع لهذا الرجل فانطلق الطفيل فسمع من النبي عليه الصلاة والسلام فشرح الله صدره للإسلام بعدما عرض النبي عليه الدعوة العجب يا إخوة أن الطفيل ابن عمر هذا الرجل الذي مر عليه في دين الله لحظات يقول للنبي أرسلني داعية إلى قومي يا رسول الله حمل هم الدعوة على الفور وأنا أود أن يفرق إخواننا وأحبابنا بين طلب العلم وبين الدعوة إلى الله كم من إخواننا الذين من الله عليهم بقدر كبير من القرآن والسنة الصحيحة ومع ذلك تراه متقاعسا عن دعوة الناس إلى الحق اقول له لماذا لا تحرك? يقول انا لازلت اطلب العلم. ومن الذي قال لك بان طلب العلم سينتهي في لحظة من لحظات العمر? فرق أيها الحبيب بين طلب العلم الذي لن ينتهي إلى أن يلقى العبد ربه وبين أن تتحرك بقدر ما من الله به عليك من علم لدعوة الناس بل أنا أرى الآن أنه من الواجب على كل شبابنا وإخواننا إن منى الله عليهم بالقرآن والسنة الصحيحة أن يحرصوا على المنابر لأنك إن ارتقيت المنبر بقدر بسيط من القرآن والحديث الصحيح حفظت المنبر من أن يرتقيه مبتدع وما أكثر هؤلاء الآن الذين يعرفون بما لا يعرفون ففرق بين طلب العلم وبين الدعوة من الله عليك الآن بالمنهج الحق تحرك لابد أن يحترق قلبك لهذه الأمة المسكينة ولا نملك الآن على الإطلاق إلا أن نحول قلوب الناس بكلام علام الغيوب وكلام الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقاقة الرقيقة طلب العلم لن ينتهي رأى رجل الإمام أحمد ابن حنبل وهو في وهو من هو رآه يحمل المحبرة فقال له يا إمام بلغت ما بلغت ولا زلت تحمل المحبرة فقال الإمام أحمد نعم مع المحبرة إلى المقبرة سأظل أطلب العلم حتى ألقى الله لا تغتر فلقد أمر الله نبيه بطلب الزيادة من العلم إلى أن يلقاه قال سبحانه وقل رب زدني علم وسيظل هذا الأمر قائما إلى أن يرث الله الأرض من عليها قل وسل الله أن يزيدك علما في كل لحظة من لحظات حياتك. فإن أغلى ما يطلب في هذه الدنيا هو العلم ففرق أيها الأخ الحبيب بين طلب العلم وبين الدعوة إلى الله تحرك بالدعوة على قدر ما من الله بيعليك من علم المهم أن تحمل هم الدين في قلب. نحن لا نملك تلفازا ولا إذاعة ولا جريدة ولا مجلة تعبر عن قضيتنا بصدق ووضوح لا نملك إلا المنابر ونسأل الله أن يحفظها لنا وأن يبارك لنا فيها وإلا الكلمة الطيبة وهذه المرحلة ندين الله بأنها مرحلة دعوة الأمة ابتعدت وانحرفت عن المنج ويحتاج المسلم الآن أن يتعرف على الحق المهم كيف تفتح نفس المسلم كيف تفتح قلب أود أن يعلم شبابنا وإخواننا أننا حينما نتعامل مع الناس نحن لا نتعامل مع ملائكة بررة بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الاقبال والإحجام فيها الخير والشر فيها الحلال والحرام فيها الطاعة والمعصية فتعرف على مداخل النفس البشرية لتستطيع أن تصل إلى الناس بيسر وسهولة لتبلغهم قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وها نحن نرى أن الناس فيهم من الخير ما يحفزنا إلى أن نتحرك بينهم في الليل والنهار لنحول بدعهم إلى سنن وحرامهم إلى حلال وجهلهم إلى علم وشرهم إلى خير والواقع يؤكد لنا أن الداعية ما عليه إلا أن يبلغ دين الله بحكمة ورحمة وتواضع وسنرى الأرض تخرج الخير الكثير يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف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 فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل فكن من حواري وأنصار رسول الله الذين حملوا رايته وحملوا دعوته وانطلقوا بجد ورجولة يبلغون ما أمرهم به ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم وأحذر نفسي وإياك أن نكون من هذا الخلف الذي ضيع هذه الأمانة وهذا الحمل الثقيل واعلم بأن العمل لدين الله شرف وبأن حمل راية الدعوة شرف فمن شرفه الله بالسير على ضرب الأنبياء الدعاة إلى الله جل وعلا فليسجد لله شكرا ولا يضيع هذه النعمة والله أسأل أن يجعلنا وإياكم أهل لها وأن يشرفنا وإياكم بدعوته والعمل لدينه وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين وأن يمكن لهذا الدين إنه على كل شيء قدير وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم وعلا. نذكر شيخنا على هذه الكلمة الطيبة المنيرة إن شاء الله التي نسى الله ينفعنا بها وأن تدفعنا إلى العمل في ساحة الدعوة لابتقاء نصر في الدين الله تبارك وتعالى وهنا طلب من بعض المشايخ وطلبت العلم والشباب الحاضرين يريدون من الشيخ وبإلحاح أن يعرفهم عن سيرته الذاتية وكيفيته لطلب العلم فنرجو أن لا يرد هذا الطلب لعله يكون دافعا وحافزا للإقدام إن شاء الله للعمل فيما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه ولطلب العلم أيضا الذي هو البصيرة والمفتاح إلى الخير دائم إلهي لا تعذبني فإني مكر بالذي قد كان مني فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفوا عني هذه سيرتي والله أعلم نبدأ الآن بالأسئلة خثير من الأسئلة وصدرتها عبارة إن نحبكم في الله يا شيخ يقول السائل ما هي افضل الكتب التي تتحدث عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احبكم الله الذي احببتمونا لاجله واسال الله سبحانه ان يجمعنا واياكم مع المتحبين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اقول ان افضل الكتب التي تتكلم عن اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب محقق جميل هو كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى وهناك أيضا صفة الصفوة للإمام بن الجوزي رحمه الله تعالى فلو أن الإنسان يعني طالع هذين المرجعين الكبيرين لا يعني حصل خيرا كبيرا وفيرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهناك كتب معصرة كثيرة محققة لكثير من إخواننا من أهل العلم والفضل فلا مانع على الإطلاق من أن يستفيد الإنسان من هذه الكتب والمراجع خلاسيما التي بسطت سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أجزاء صغيرة للأطفال ليتعلم أبناؤنا سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب سهل بسيط يقول سهل يا شيخ الله هل كل الصحابة عدول مع العلم؟ لأنه قد وقع من بعضهم بعض الكبائر كالزنا وشرب الخمر نعم الراجح والله تعالى أعلم أن كل الصحابة عدول رضوان الله عليهم جميعا وإن زل أحدهم في كبيرة من الكبائر لبشريته فهذا أمر لا يقدح في عدالته إذ أنهم تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل فكلكم يعلم قصة ماعز وقصة الغامدية لم تأتي بماعز ولا بالغامدية شرطة ولا هيئة وإنما أقبل بأنفسهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يقيم عليه الحد فكل صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام توفرت له شروط الصحبة المعلومة عند علماء الحديث بصفة خاصة فهم عدول كما قرر ذلك جماهير أهل العلم والله تعالى أعلم يمكن نصيحة للآباء الذين يضعون في بيوتهم جهاز الدش وهو المعروف باستثلاك أقول بأن الأمة ابتليت بهذا الغزو الفكري الخطير الذي دمر عقيدتها وأخلاقها وأفسد أبنائها وبناتها ومن أخطر هذه الوسائل وسائل الإعلام استطاع الغرب أن يحارب الأمة فكريا بعدما فشل عسكريا بعدما خرجت جيوشهم من بلاد المسلمين جندوا جيشا فكريا اميناً على كل اهداف الغرب واستطاع هذا الجيش ان يبث هذا الفكر المنحرف الضال فشوش العقيدة وافسد الاخلاق وانا اذكر يا إخوة يعني سبحان الله كنت بتكلم مرة على التلفزيون وبحذر وبقول إحنا ما بنسقطش الحكم بالتحريم على جهاز التلفاز كشاشة وأزرار ومفاتيح وإنما نسقط الحكم بالتحريم على هذا الجهاز لما يبثه من عفن ومن تدمير للعقائد والأخلاق فرد عليا رجل حقيقة مدير عام وقال سبحان الله يا شيخ وكأن أنت بتتكلم كنا عن التلفزيون هو أنت ما عندكش تلفزيون قلت له لا قال والله حرام عليه فيه بيتنا ما يبقىش فيه تلفزيون وأذكر أول ما تزوج الزوج الأولى أخوات بس احتمال بكر ما يحضروش المحاضرة بعد الكلمة دي فجاءني أخ زائر من أهل السويس الكرام أثرياء وجايب له هدية الهدية ايه? ها؟ اه طبعا. تلفزيون ملون بتالي اربعة وتسعين بوصة. ضخم جدا مش عارف يعني. فاييه مش معقول ارد الرجل على الباق. نعم نتكلم في فقه الدعوة دلوقتي. فاااا استقبلت الرجل وجلس. ووضع الـ هذا المهم بلاتنا نتكلم وذكروا بالله عز وجل وبعدين في الأخير وهو بينصرف، قلت له يعني ارفع معك هذا قال ايه في ايه قلت له التلفزيون قال له هدية يا شيخ هديت الفرح قلت له ملقيتش للمصيبة لتدخلها بيتي تلفزيون فقال الموضوع يعني ايش فيه قلت له بلأت ابين له فالمهم حمل الرجل التلفاز مرة اخرى وكأنه قد صدم يعني صدم فعلا ولكنني اردت يعني ان اخفف عنه فقلت يعني بيعه أو استرد ثمنه مرة أخرى وأحضر لي بهذا الثمن كتباً فكلما قرأته وتعلمته وعلمت تؤجر إن شاء الله أما أنت الآن فأنت آثم لأن النبي عليه وسلم يقول من دعا إلى خير أو هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه لا نقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الوزري مثل آثام من تبعه لا نقص ذلك من آثامهم شيئا فالحقيقة يا اخوة التلفزيون خطير جدا. رحت احج مرة والاولاد راحوا عند جدهم. فالجد عنده تلفزيون فالولد صغير. والبنت صغيرة. اطفان. فرجعت البيت لقيت البنت متحزمة بترقص. ولقيت الولد بعد ما يشرب الشاي بيمسح الشاي كلا وبيمص اصبعه. استغربت انا. ايه يا ابن الكلام ده? تعالي يا بابي اسمها. ليه كده؟ قالت يا أبي ممكنوا في التلفزيون بيعملوا كده وكانوا الناس بيسقفوا له وانت يا أحمد قالوا والله كان بيعمل كده في التلفزيون الناس بتدحك طفل مقلد إخوان والله العظيم ستجني حنظل مرة انت ما بتصورش قد إيه لما أطفالنا يجلسوا أمام التلفزيون مش أطفالنا وباس ده أباءنا وأمهاتنا أول ما التلفزيون فتح تلاقي الكل قاعد قدام التلفزيون كده وكأن على رأسي الطير بق مفتوح يدخل الدبان وطلع مش هو مش هنا خالص يعني خشوع ناس الله السلام والعافية فمنتش قادر تتصور أو تصور معاه أن طفل من أطفالنا يشوف مثلا ممثل هابط ساقط حقير لا يجيد أدوار إلا أدوار اللصوصية والإجرام والزنا والدعارة والفسق والحلال وفي نفس الوقت هو هو نفس المجرم ده يطلع في دور تاني عمر ابن عبد العزيز هارون الرشيد ومركب ده ماسك سبحة وعمال ينطق بالحكمة والكلام البليغ ده الكلام ده في منتهى الخطورة ده في منتهى الخطورة على نفسية أولادنا ونحن لا ندري بل شبابنا ليه طفل الله مش هو ده فريد شوئي أو فلان أو فلان اللي كان بيسرق في الفيلم بتاع كذا أو كذا تبدأ هو الوقت تعرف المراد بالكلام ده إيه خلخلت وزعزعت وتدمير نفسية الطفل عشان يدخل في صراع نفس رهيب إنه الإعلام عاوز يقول له ما تخافش ما ما فيش فرق بين الفضيلة والرذيلة والحلال والحرام والحق والباطل ما هو ده هو ده وبعدين يقوم ينظر الطفل بعد ذلك إلى تاريخ هؤلاء الأسود القذر النجس نظر عادية جديد لسا القضاء حاكم على ممثلة ساقطة هاي عندنا في مصر اسبوع اللي فات بسنة سجن وغرامة ليه لان يعني قدمت في فيلم بيعرض في السينما مشاهد تخدش الحياة سبحان الله قلت سبحان الله مشاهد هو في حاجة يعني مع الحياة اعلام افلام تعزف على وتر الجنس والدعارة وطبعا الدش دخل زاد الطين بالله عارفين قناة السيجما طبعا ربنا عافينا وإياكم قناة السيجما بتعرض الدعارة يعني بيوت المسلمين ملئت بالدعارة إلا من رحم الله والرجل جالس طوال الليل يشاهد الداعيرين والداعرات رجل عندنا سبحان الله رجل فلاح في قرانة لقيته كيف ديش تعافوا لا الله يقتل شيطانك يا شيخ دش يا ابن الحلال نحن ناس فلاحية قال ما أصلنا والله عندي بنات وعاوز أعلمهم كل حال شوف الخيبة يعني لو ألصوا بيانا عندي ولا الذكور كنا نقول يعني ماس عاوز أطلع الود من خربش إنما بنات إن الله وإن الله راجعون. فالحقيقة يا أخوة في منتهى خطورة والله العظيم والله الإعلام الآن يحول العباد الزهادة إلى فساق فجار أفلام ومسلسلات وبرامج وتمجيد ونفخ نفخ للممثلين والممثلات حتى الولد النهاردة يطلع حلق كابوريا ايه يهده يقول الصناعة عاوزة بقى مزي مايكل جاكسون طب تعالى تعرف ايه عن مايكل جاكسون اعرف كذا والله العظيم احد مشايخنا بيقول لي انا كنت باختبر في لجنة قرآن ودخل علينا طلاب من الازهر بنختبرهم في القرآن عشان الخطابة فدخل طالب. فالشيخ بقول له يعني حافظ قدية من القرآن. قال له والله يا مولانا يعني واعد يعمل له كده. قال له ايه يعني? قال له يعني اقصر الصور. قال له طيب ما انتش حافظ حاجة من اغنع العندليب الاصمر. ابن حليم حافظ. قال له احفظها كلها والحمد لله. قال له تبقل لي حاجة اي حاجة. إن الله وإنا لا رجعون. ما ليش سامحون أنا متعمد عشان شديت عليك في المحاضرة فنخفف شوي. هذا من فقه الدعوة أيضا. فسبحان الله الإعلام يعزف على وتر الجنس الدعارة العنف الجريمة والبرامج وبعدين بعد كل الهم ده حديث الروح يا روحي عليك. طيب وخمس زايد ويبدأ بالموسيقى وينهي بالموسيقى وبعد حديث الروح. فن البليه البلاء بنات يرقصنا شبه عراية فن البليه ويجي المذيع المذيعباء وهو بيقدم الفقرة يعني سبحان كأنه بيقول بان عسكري ان الامة فتحت القدس، صحيح فانا احذر اباء الفضلاء والله سناء يعني الامة الان يعني تجني الحصاد المر من هذا الغزو الفكري الذي دمر اخلاقنا وبوتنا صحيح الحل لان بقدمه الان حل سلبي يعني اقدم لك الان حلا سلبيا وهو ان تحمي بيتك الان من هذا العفن الفكري ومن هذا الجهاز الخطير يوم يخرج علينا وقول لك بس الاولاد هيطلعوا معقدين جهلاء هات كمبيوتر ما فيش حرج اذا عاوز تعلم الاولاد هات شاشة فقط وعلم الاولاد برامج معينة الكمبيوتر اعرض عليهم اثلام معينة بعد مراقبتها بشدة لكن تلفزيون هتقدم ايه ما تقوليش ان الزوجة بتتحكم مستحيل أبداً يكبر الشباب وتطلع بره الأم يعني بتتسامح مع الأولاد وترجع يا أمو فلان لك والله يا شيخ ما في حاجة مستساعة وخلاص وتجني أنت الثمار المرة فأحذر الأباء والأمهات من هذا الجهاز الخطير التلفاز فضلاً عن هذا البث المباشر الذي أسأل الله أن يحفظ الأمة من خطره وقد قرأت كنت في أمريكا من شهر تقريباً سبحان الله وقفت على دراسة يعني والله تخلع القلب وقفت على دراسة بتقول بأنه في سنة الفين وسبعة هيكون في أكتر من الف قناة للبث الف قناة ده لو الواحد قعد بس ينقل على القنوات مش هيكفي 24 ساعة وهم عاوزين يدمروا الأمة تدميرا فأرجو من ابائنا الفضلاء ومن امهاتنا الفضليات ومن اخواننا واخوتنا ان ينتبه الجميع الى هذا الخطر والله أسأل ان يحفظ شبابنا وابنائنا اوعى تفتكر ان ابنك هيطلع معقد لما تبعين عن هذا العفن. اطلاق اطلع نقي طاهر نظير عندنا من ابنائنا ولله الحمد اطناشر سنة يحفظ القرآن كله والف حديث من احاديث رسول الله عندنا طلطاشر طفل وسبحان الله منهم من تقول له أخ, أخ كفيف, كفيف أعمى, أعمى سنه 13 سنة, سنة, سنة, سنة, سنة يا شيخ شحات يقرأ لنا مثلا صورة كذا يقرأ تقول له الآية دي في الربع يقول لك في الربع الفلان صورة إيه صورة كذا الجزء هو الجزء كذا أعمى لا شفت, لا شفت الفاز, الفاز ولا سينما وأسأل والسنما. الله أن يحفظ أبناءنا إنه على كل شيء قدير إنني شاب المسرف في المعاصي وأريد التوبة وقد تأثرت بهذه المحاضرة وأريد سلوك طريق الالتزام كيف سبيل إلى ذلك؟ أول خطوة عملية أضع قدمك أيها الحبيب عليها هي أن تصاحب إخوة أطهارا أخيارا يذكرونك بالله إن نسيت ويأخذون بيدك إلى الطاعة إن انحرفت مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير يعني شوف الجواب يبدأ منين الصحبة الصحبة روى ابن ماجتا في سنني بسند حسنا وشيخنا البني إن من الناس ناسا مفاتيح الخير مغاليقة للشر فاحرص على مفاتيح الخير وابتعد عن مغاليق الشر لأن ممكن الشاب من أبنائنا يكون في أسرة محظة جدا وتقية وملتزم لكن انا اقول لك ايها الوالد الكريم ان من اخطر ما يؤثر في عقلية ونفسية واخلاق الشاب الصحبة في الشارع بل قد يتأثر الولد بصحبته في الشارع اكثر من تأثره بالبيت لا سيما اذا كان والد منشغلا او اذا كانت الام منشغلا فالحقيقة انا اقول الشاب يحرص على صحبة مؤمنة خيرة تذكره بالله وتعينه على الطاع وتأخذ بيديه الى الحلال والى الحق في فرق كبير قوي قوي بين شاب لما تكون ماشي معاه ما صليتش الفجر وقول لك فين؟ مجيتش ليه؟ ما حضرتش الملتقى ليه؟ حضرتش المحضرة ليه؟ وشاب آخر قول لك شايف البنت دي؟ والعياذ بالله شفتش الفيلم بتاع أمس؟ مصيبة ممكن يكون الخير جوه قلب الشاف لكنه إذا رأى العوامل الهدم تتوالى عليه قد ينحرف وقد ينجرف فانا اقول لهذا الاخ الكريم احرص على صحبة مؤمنة تذكرك بالله ثانيا احرص على مثل هذه البيئات بيئة الطاعة تدبروا معا الحديث الجميل ده رواه ابو نعيم والديلمي وصححه شيخنا الالباني من حديث علي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من القلوب قلب الا وله سحابة كسحابة القمر ما من القلوب قلب إلا وله سحابةٌ كسحابة القمر فبين القمر, فبين القمر مضيء إذ علته سحابةٌ فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء يعني إيه الكلام ده؟ يعني القلب أحياناً تعلوه سحب الذنوب والمعاصي فتحجب نور الإيمان في القلب فإذا من سحب الذنوب والمعاصي بالتوبة والطاعة والإنابة والوجود في بيئة الطاع التي تقوى الإيمان في القلب يقوم يقوى نور الإيمان فعرض نفسك لبيئة الخير أيها الشاب الحبيب البيئة دي أنا أتحداك الآن إذا قلت لي بأن حال قلبك بين دي الآن كحال قلبك أمام التلفاز محد يضروا لك يا إخواننا مش ممكن الآن بتسمع قرآن بتسمع حديث عايش مع السلف عايش مع الأطهار بيئة طاعة تقول إيمان في القلب إنما بيئة المعصية تضعف في الإيمان تنحد في الإيمان إلى أن تقضي على هذا البنيان العظيم فيا يا الشاب الحبيب احرص على بيئة الطاعة بيئة مجالس العلم تسمع فيها عن الله وعن رسوله وتتعلم فيها الحلال والحرام الأمر الثالث وهو من أهم الأمور استعن بالله قال أحد السلف عز عليه فقربهم وهانوا عليه فطردهم تدبر هذه عزوا على الله فقربهم وهانوا عليه فطردهم اوعى تفتكر انك قاعد كده يعني بكيفك لا ذلك فضل الله عليك غيرك الآن جالس امام فيلم داعر او مسلسل فاجر اما انشف من منذ متى وانت جالس بقى لك اكثر من ثلاث ساعات او اربع ساعات انت جالس صبرت نفسك على طاعة الله وصبرت نفسك عن معصية الله جل وعلا ذلك فضل منه فضل الله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وأنت الآن في نعمة من أجل النعم والله يا إخوة قد لا نعرف قدر هذه النعمة نعمة الطاعة اللي إحنا فيها دي يا الله اللهم احفظ عليها احفظها علينا يا رب وثبتنا على طاعتك وأعزنا بها ولا تذلنا بمعصيتك الطاعة عز والمعصية والمعصية ذل الطاعة عز والمعصية ذل قمة الذل قال الحسن يأبى الله إلا أن يذل من عصاه وإن هم بهم البغال وتقطقط بهم البراذين فإن ذل المعصية في قلوبهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه وأنا أقول ويأبى الله إلا أن يكرم من أطاعه واتقاه تقوى عز والمعصية ذل وما فيش اعظم ولا اكرم من ان تكون قريبا من الله فيا ايها الشاب الحبيب استعن بالله ان يثبتك على الطاعة وعلى التوبة وان يحفظك من الوقوع في المعصية لان قلبك بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف شاء وما سمي القلب قلبا الا لكثرة تقلبه والفتن تعرض على القلب فصل الله ان يحفظ قلبك وان يثبتك على الطاعة وان يحفظ قلبك من المعصية فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذ له الله فهو المغذول وذكرت ان ابن الجوزي رحمه الله ذكر عن شيخ من الشيوخ ان تلميذا له قال له انه سأل له فقال يا بني ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلبها فقال والله ادفع الكلب ما استطعت قال فإن بحكال ثانية قال ادفع الكلب ما استطعت قال فإن بحكال ثالثة قال ادفع الكلب ما استطعت فقال يا بني ذاك امر يطول ولكن إن أردت النجاة فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلبها كذا إن أردت النجاة في الدنيا فاستعن بالله يرد عنك كيد الشيطان من أعانه الله المعان ومن خذله الله المغذول وأسأل الله أن يتقبل منك التوبة وأن يثبتنا وياك عليها إنه على كل شيء قدير طلب من كثير من الشباب يقول يا شيخ جاءتنا العشرات هو يا شيخ نريد منك إلقاء قصيدة معضية فنترك لك اختيارها لا إلغاءها والشيخ وافق بإذن الله طب أكمل فيه شطرة أخر في السؤال يا كدية كن أحب إلي كرم الشيخ أنه وافق على كل تنته الله <تصفيق> نريد أن تسرد لنا قصتك مع المرأة التي تدعو التي كانت تدعو عند القبر البدوي. والله أنا أفضل اختيار الثانية لأن القصيدة مرهقة يعني ترهق ال... لا شاء الله أننا رزقناكم الإخلاص أنا وعدت الحقيقة لكن يبدو أن الحنجرة كذا شحرت الله يبرك فيك ف... يعني إحنا الآن الحمد لله جلسين في جلسة يعني فرفشة والحمد لله طيبة فما فيش داعي نعكر يعني الصفو الحياة القصة أنه إخواننا في طنطة بس ما يكونش حد من طنطة هنا يزعل مني أنت خلاص سمحنا يعني نجيب لك شوية حمص ونجيل مرقان إن شاء الله المهم إخواننا كل سنة يكلموني على اللي بيحصل عند قبر البدوي وكده فنقولت والله إخواننا يعني أريد أن أصل إلى السند من أعلاه فأرى بعيني وأسمع بأذن أنا عاوز أجل مولد وشوف قال خلاص تعال نرتب لك زيارة خلنا في طنطة و... وندخل فالحاء غطيت وجهي لأنه لو أحد من الإخوة شفنا هيقول لك شيخ بقى ده كبير وذهبت وطبعا يعني كان منظرا بشعا فعلا يعني بخلاف ما ينقل إلينا تق... يعني تصور العام الماضي كان قرابة مثلا اثنين مليون ونص حاج للبدو عدد ضخم جدا، لا ويطلع علينا وقول لك يا اخوانا بلاش توحيد بقى بكفاء انت وزهقت الامة بالحديث عن التوحيد اتنين ونص مليون مليون مهم سبحان الله خدت معايا كاسة صغيرة كده يعني زي شغل يا اخوانا الصحفيين وحبيت يعني اعمل تحقيق على ارض الواقع فاول شيء دخلت الاخ بتاع حمص في الساحة حمص حلاوة فسلام فب... عليكم وعليكم السلام إيش يعني حال المولد السنة دي قال لي يا شيخ الله يقطع السنية واسنين السنية والتعوذ بالله ليه خي السنية عاملين إيه الفضل يقولوا الموالد حرام المولد حرام فين أيام زمان كنا ما كانش يقلنا هنا قال لي من خمسة مليون السنة دي اثنين مليون بس قلت له بس اثنين مليون بس فالحقيقة يعني بالمقارنة إلى ما مضى العدد فعلاً بدأ يقل ولا ذب إلا الكبار خالص اللي فنسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى الحق ردًا جميلًا المهم إخواننا الإخوة جزاهم الله خير يعني أحاطوني كده وفضل وزئوني لحد موصلوني لحد القبر عاوز أشوف حقيقة فطبعاً زحام رهيب جدا وقتال و... فرأيت امرأةً كبيرة يعني يقتكد تكون مثلاً تجاوزة الخمسة والأربعين يعني مش بنت صغيرة وبعدين وقف عند القبر بخشوعه بتبكي وبعدين لقيتها بتقول له إيه أنا زعلانة منك يا سيد قلت الحمد لله كويس فالحقيقة يعني شديد جدا وبعدين لقيتها يعني بتقول له بعدها إيه شوف بقى شوف بقى الكلام الخطير كأننا بجيب لك الندر الندر يعني النذر كأننا بجيب لك الندر بآله أربع سنين أو مش فاكر خمس سنين وما انتش عاوز لحد النهاردة تديني حتى تعين سبحان الله كلام خطير خالص هو. كلام الشركة هو. والأمة يا أخواننا موحدة وخلاص بقى بطلو اكفاكد كلمة يعني قلت بس ما هو يعني لازم اأمر بمعروف وانهى عن منكر بس ما يكون يعني أأمر انهى عن المنكر بصورة غير منكرة وإلا عينك ما تشوف الا الحمص <تصفيق> ما انتش هتخرج وهو بعدين برضو انكر المنكر له ضوابط واذا كان يعني بالقيم رحمه الله ندخل يعني حتى تأصيلية جميلة كده جاءت بالقدر من أروع ما أصله في هذا الموضوع ابن القيم إذ يقول لقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسول الكلام العجيب يقول ابن القيم ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها هاي أم شب متحمس فايقول استنى يا مولانا ثم ودت كده ده كانت مرحلة الضعف في مكة هاقوله بس صبر وشوف ابن القيم بعده بيقول إيه ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك لأن قريش كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام ايش في الكلام النفيذ ده رحم الله ابن القيم وطيب الله ثراه وجمعنا به في جنات النعيم فقل تاخد الست يعني كده ايه مع زحم رهي بالحقيقة وإخواني معايا اجزاهم الله خير فبقول لها يا أختي قالت لي نعم قلت لها انت حطت النذر يعني وضعت النذر في الصندوق قالت أيه قلت لها بقالك كم سنة بتحط النذر قالت خمس سنين قلت لها فين الصندوق قالت له قدامك هو. أنت ما حطبش يا أخيك حطتش النذر بتاعك ه الصندوق الصندوق فقلت لها والصندوق مقفول ولا مفتوح قالت لا مقفوح خلي بالك «الصدق مقفول» ما شاء الله محطوط عليه إفل أدك له فأمت أنا قلت لها تب إيه رأيك يا حجك إذا كان البدوي ممكن يعطيك عية يعطيك عية وحامي طنطة يحمي طنطة كلها وما يقدرش يحمي الصندوق بتاع النظر بتاعه قالت لا قلت لها ما القفلينه ليه ما القفلين الصندوق ليه ما يفتحوه هو يحمي خلي الناس تسترزق تسترزق طبعا بالهامزة مش بالقاف فقامت السيدة قالت لي بسط لي كده يعني ايه كأنها صغربت الموضوع بدأ قلت لها حق لا يملك لنفسه ضرم ولا نفع لا ما يملكش نفسه اي شيء انما الملك فوق على العرش استوى اسأل الملك جل جلالك الست بصّت نظرت إلي حملاقه قلت له إذا أردت الولد اسأل الله واستعين بالله عز وجل واطلوب من الله لأن الضر النفع هو الله والمعط المنع هو الله وبدأت سبحان الله بكلمات بسيطة جداً إخواننا والله غراوقت عيناها بالدموع وخرجت من هذا المكان في كلمات قليلة جدا تقول لي والله يا ابني ما عدت قايا هنا مرة تانية وأنا ما عدت هسأل إلا قلت هذا يبين لنا تقصيرنا في الدعوة إلى الله فيا أيها الشباب لا تجلسوا وتكتفوا بإصدار الأحكام على الناس بالتكفير والتفسيق والتبديع وأنتم ما أقمتم عليهم حجة الله وما رفعتم عنهم الجهل وما بينتم لهم الحق وشيخ الإسلام ابن تيمينيه يقول فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة ما تجيش تقيم عليه الحجة وكل همك انك تطلع تقول اقمتاه عليه ولكنه مستكبر وعلى باطل وعلى ضلال يا اخي انا ما فهمتش الحجة فهمني الحجة وارفع عني الجه بحكمة ورحمة وتواضع واسأل الله ان يرد الامة الى التوحيد ردا جميلة انه ولي وذلك مولا نعم نعم إيش رأيكم نخليه وصوم ثلاثة أيام جزاك الله خيراً أسأل الله أن يرزقنا لكم الإخلاص والقبول وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ولا مانع أن أذكر نفسي وإخواني فكلما قرأت القرآن وقفت مع آياته رأيت أن أعظم وأجل وأكثر آيات القرآن هي الآيات التي ترغب وترهب وتذكر بالجنة وتحذر من النار وبكل أسف قد نتهم من قبل البعض بأننا لا نفهم الواقع ولا نجيد الحديث عن الواقع ونتنطن وندندن نائما حول الجنة والنار وصلى الله على نبينا المختار يوم أن سأل رجلا من أصحابه فقال له هل تدعو الله؟ قال نعم قال فبماذا تدعو؟ فقال الرجل والله يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ أنا رجل مسكين بقول كلمات بسيطة كلمتين وخلاص إنما الكلام بتاعك الجميل انت ومعاذ ما مقدرش عليه لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال فبماذا تقول قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقال النبي حولها أنا ومعاذ ندند والله ما بنخرج عن هذا نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار والحقيقة يا إخوان نحن في عصر طغت فيه المديات زي ما نشعفين والشهوات وانشغل الناس عن رب الأرض والسماوات ولم يعد أحد يتفكر في الموت مع أن النبي قد ذك أمرنا قال أكثر من ذكر الموت أكثر من ذكر هادم اللذات والحديث رواه بعض أصحاب السنن بسند حسن وهناك من أهل علم من صححه من حديث عمر والله جل وعلا يعني يكثر في القرآن من الترغيب ومن الترهيب فالدنيا إخوة مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة والليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال لا بد من دخول القبر فتدبر هذه الكلمات التي تبين لك حقيقة حياتك لعلي زين العابدين وهي أطول مما طلب أخونا المبارك وفيها موعظة رقيقة أسأل الله أن يرقق بها قلوبنا وأن ينفعني وإياكم بها يلخص لك حياتك أيها العبد المسكين ويقول سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلم وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهداً على المعاصي وعين الله تنظرني ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني كأنني بين تلك الأهل منطرحاً على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني فجاءني رجل منهم فجرودني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح وأودعوني على الألواح منطرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفني وأخرجوني من الدنيا فواء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 وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني صلوا علي صلاة لا سجود لها ولا ركو علىها على سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسكب الدمع من عينيه أغرقني وقال هلو عليه الطرب واغتنموا وقال هلوا عليه الطرب وابتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنني يا نفس ويح كتوبي وعملي حسنا يا نفس ويح كتوبي وعملي حسنا يا نفس ويح كتوبي وعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان وأكتف بهذا القدر وجزاكم الله عنا خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم